بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ها سمعوا لها شهيقا وهي تفوح تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتيكم نذير.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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسقوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نذير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 إن الكافرون إلا في غرور هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداف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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنبيا مبين فلما مُحْذِلْ فَجًا فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِسَدُّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن وأمن به وعليه تذكرنا فستعلمون من هو في ظلال قل أرأيت إن أصبح ما أقوم غورا فما يأسيكم بما إمعي